سلس وبعد الذهاب للطبيب وإجراء الفحوصات أخبرني بأنه لا يوجد مرض عضوي ولكن هذا من فترة العمرية الحالية وأن القطرات للتنزل هي افرازات من مجرى البول لا تنقض الوضوء ولا توجب الغسل وليست بولا فهل لا بد لي من وضع مناديل طوال اليوم أم أثناء الصلاة وبعد التبول لربع ساعة فقط وسألك مش واضح يعني نحن نسألك عن هذا السائل الذي ينزل هل هو ثخين هل هو أبيض هل هو أصفر هل ينزل باستمرار أم ينزل بعد البول هل ينزل بعد البول مباشرة أم أنه ينزل بعد فترة من التبول كل هذا ينبغي أن نعرفه حتى نجيب إجابة صحيحة بإذن الله امرأة تقول رجاء توجيه نصيحة من القلب لزوج اسرف في مشاهدة كرتون الاطفال ولم يعد يحفظ القران وانصرف عن العبادة وتوضيح أن ذلك يبلى القلب لهوا ويؤثر على حفظ القرآن ولا بد من تفريغ القلب لدخول نور الله فيه اولا احملي ربنا سبحانه وتعالى انه بيتفرج على كرتون الاطفال لنستني يعني يشكون من ازواج عازنا الله وإياكم يخلون بأنفسهم ويشاهدون ما حرمه الله عز وجل من أفلام إباحية ويدخلون على المواقع القذرة فهذا الرجل يعني إن شاء الله سهل أنه يعود إلى الجده مرة أخرى وعليك أن تأخذ بيده بأن تقول له يعني هيا بنا نحفظ وهيا بنا نسمع أنت تحفظ ونحفظ ونسمع وايضا دائما تأخذينه إلى طاعة الله عز وجل تملئين فراغه بالطاعة سواء بمطلعة العلم أو مشاهدة الفضائيات أو بحضور مجالس العلم مع الدعاء في جوف الليل وفي الصلاة خاصة في الصدود تدعي الله عز وجل لزوجها وتسأل الله عز وجل أن يرده إلى صوابه وإلى الجدة مرة أخرى يقول لو سفك رجل دم من خلفه في زوجته هل يقتل به أم ما هو حكم لو قتلها معه يعني كان يسأل على حديث حرمه حرمة النساء المجاهدين كحرمه امهاتهم اللي احنا ذكرناها حديث الامام مسلم ولو جاء واحد يعني عالم كده وقتل ها وقتل هذا الرجل هل يقتل به نعم يقتل به نعم يقتل به طلقت زوجتي مره ثم قمت بردها فهل يلزم اثنين شهود اذا كنت قد طلقت وراجعت في العده واسمعتها ان رجعها لان المراجعه ما اتفقوا على صحه المراجعه بالقول واختلفوا في صحه المراجعه بالفعل يعني واحد رجع امراته بجناع فالامام الشافعي يرى ان هذه ليست مراجعه اما اذا رجع بالقول قال لا راجعتك الى اسمتي او راجعتك واسمعها هذه المراجعه فقد رجعت فان اسمعها فهنا من المرأة لا تملك ان تقول انا لا اوافق او تقول انا لا اريد ان هو صاحب الحق واستعمل حقه في المده التي وقتها الله عز وجل له وهي مده ايه العده اما اذا اراد ان يراجعها ولا يسمع من باب التاديب فراجعها ولم تعلم ثم جاءها بعد ذلك وقد انتهت عدتها وقال لها كنت قد راجعتك نقول هنا كان ينبغي عليك ان تشهد على رجعتها لانها لم تسمع ايه المراجعه يعني جيب اثنين يقولون انا رجعت زوجتي فلما يجب بعد العده قلت له انا كنت راجعتك طوله ما اسماتش لها تعال يا شهود انا راجعتها لا راجعتها خلاص ها؟ فهنا يلزم الشهود امتى عند عدم علمي المرأة بالمراجعه اما اذا علمت المرأة بالمراجعه وفي العدة فلا يلزم ايه فلا يلزم